الصليب منظر عجيب والدم نازف فوق الصليب ليه يا حبيب والدين رهيب تحمل عقابي ليه يا حبيب فوق الصليب منظر عجيب والدم فوق الصليب ليه يا حبيب والدين رهيب تحمل عقابي ليه يا حبيب يا برع جمال فوق الصليب لا صورة ليك ولا جمال فين الجمال انا ازاي انا يا برع جمال فوق الصليب لا صورة لك ولا جمال فين الجمال يا انا ازاي انا انا الاثيم ذنبي عظيم وقلبي خادع وانت الرحيم حبك حميم دمك كريم والصلب بقاسي والموت أليم انا الاثيم ذنبي عظيم قلبي خادع وانت الرحيم حبك حميم دمك كريم والصلب قاسي والموت قليم يا برع جمال فوق الصليب لا صورة ليك ولا جمال فين الجمال يا أنا إزاي أنا يا برع جمال فوق الصليب لا صورة لك ولا جمال فين الجمال يا أنا إزاي أنا